Bye. Uh -huh. بي في نهاري وليلي يا ويلي من حب يا ويلي يا عذابي في نهاري وليلي لم يرحم ولا نار ترحم ومحير في الحب دليلي يا ويلي ولا حاسس بي ولا همرو بفكر فيه مش داري ولا حاسس بي ولا همرو بفكر فيه لكن ما صبرني شوية لكن ما صبرني شوية دگر می و ولا نظرات يبلو جوابات وأحكيلو عن حالي والحالي يشكيلو بكتب له جوابات وأحكيلو عن حالي والحالي يشكيلو وبعثت له مرسيل في نادي مرسلت نذيله ولا يرضى أي بالي والخالي شيكينه دقيله جوابات واحكي له عن خالي والخالي شيكينه وابعت له, له في تنادي له وابعت في مراسيل تنادي له انجي نونو ودا قالوا لي لو يمر جعلك حبك الغبان تعمل له ايه قالوا لي لو يمر جعلك حبك الغبان تعمل له ايه أبلو أ أبلو قلت أبلو هأ أبلو أ قلت أبلو بفرحة الحرمان يا هو اجيب له من الشمس طرحه ومن الامر ومن الامر فستان <تصفيق> وقول يا عين يا عين دوبي روحي امل وحنان وحنان خليه يجرب خليه يجرب حلاوة ميت العدشان يا ليل يا, يا حبيب الصبر ده له آخر وشكه آخر عبيت بوش يا حبيبي صبر دانه آخر وشكوات عبيت بوش قادر دموعي جبت الهدفاتر دموعي جبت الهدف دموعي جبت من بعد ما خلف من نبيه من حب وليه جات بي في هذي مني لي أحلم ولا نام في نام من في الحب